بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام و تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى ردل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا, وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 اقلاه كنستون إليه نرجعكم جميعا ويعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده انه يتدبر الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا عاملوا الصالحات بالقسط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 يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في احتلاف الليل والنهار وما خلق الراع في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء ما عرضوا بالحياة الدنيا ودمأنوا قَالِينَ رَبَّنَا أَعْطِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ مَعْأْوَاهُمْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ فَجَرَى مِنْ تحتهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرسلون لقاءنا في طغيانهم يعمرون وإذا مس الإنس على الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما ولما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر نس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 أرض من بعضهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتبقوا عن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله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 فمن أعلم إن من, من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يبرهم ولا ينفرهم ويقولون ويقولون هؤلاء شكعان تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفا ولولا كلمة سدقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلقون وَقَالُوا لَوْ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُل إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ فَتَنَازَعُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وإذا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 طيبه وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت عليهم عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وهم ظنوا انهم أحيط بهم قدهم دعوا الله مخلصين له الدين لانه جائتم من هذه لنك ممن الشاكرين فلما ادعوا بالله ورون كل امر بغير الحق يا أيها, يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرض مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ فصاها والزينت والزينت وظن اهل قاء انهم قادرون عليها اساها امرنا اتى ام هنا من قالها فجعلها حصبا فلن تغنى بالامس كما لك نصل الايات لكم والله يدي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 فَلَائكَةُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّبُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنْتُمْ دِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَت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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ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 كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ من من دون الله إن مَنِ صادقين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 وَمِنْهُمْ مَن يَعْضُرُ إِلَيْكَ أَفَتَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا لَ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَن لَّنْ أَنَا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وَمَا لحق وما أنتم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 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يَوْمَ القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ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 ثم بعثنا مِن بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثَُّ بَعثْنا مِن بَعْضِهِمُّ سَهَررُونَ إلَ ف العوْونَ وَملَ بآياتِناَا فَسْتَكذَروا فَسْتَكْضَروا وَوكَانوا قَوْمَ مجرمين فَلََّا جَأَهُم الحَبُّ مِن آياادِنَا قالَاوا إِ هذا لَ سِحْرُ قلَ ساءتَقولونَ للِحَقتِلَ م ج أَكُمْ صِحون هذا وَلَا يفْحُ الساحِرون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 وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليها توكلوا فعليها توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعانا نسبي للذين لا يعلمون فان تجاوزنا بني اسرائيل الى البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا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 فَلَلا كانتَت قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَهائمَنهَا إللاا قَوْنَ يون سرََّ آمَنوا لََّ آمنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم هَذااب الْ الخز فيِي الحياةِ الدُّنياَا وَمَتَّأنهُم إ حين.